وعايزين كلنا نرفع شعار يلا بينا نعمر مصر يلا بينا نصلح كل حاجة كسرت يلا بينا نساهم في تنظيف شوارعنا اللي بقت يعني مليئة بالقمامة والفضلات يلا بينا نساهم في تصليح المحلات ووجهتها اللي تكسرت واللي تبهدريس في منطقتنا يعني لما المنطقة كلها تلمي من بعض وتحاول تساعد أصحاب هذه المحلات أن هما يعني الناس مش عارفين يجوها زي فاللمنين نساعد في ان احنا نعمل بيئة حضرية شكل حضرية في شوارعنا الاشجار اللي طاعت نزرع غيرها او نقص قصها ونزبطها يلا بينا نعمر مصر